وغير المغضوب عليهم ولا يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين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 فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا فانقلبوا بنعمة من من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله, الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 صلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم وسوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوا وخافوني إن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 ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب اليم الله اكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر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 وللهي ميراث السماوات والأرض وللهي ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 إن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عيد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكلوا النار قل قد جاءكم رسل من قبلي وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمُ إِنْ كُنْتُمُوا صَادِقِينَ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبَلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كل نفس ذائقة الموت وإنما تُوفَّن أجوركم يوم القيامة وإنما تُوفَّن أجوركم يوم القيامة فَمَنْ زُحزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ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 يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأموالكم فسقوا ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور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 وعليهم والعاقون الذين وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيّنوا قول ما سعى تكتمونه فنبذو فنبذو وراء ظهورهم واشتروا به فنبذو وراء ظهور جموع واشتروا به فمن قليل فبسماء يشتون لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفاذة من العذاب ولهم عذاب أليم لله ملك السماوات والارض والله عادا كل شيء قد الله الله أكبر الله الله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 الظالمين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف في الليل والنهار لا آيات لأولي الألباب. تفكرون في خلق السماء والأرض؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ رافق قد اخفيتا وما للوالمين من انصا وما للوالمين من انصا ربنا اننا سمعنا مولادي ولادي للايمان الان امنوا بربكم فامنا ربنا فغفر لنا ذنوبنا وكفّر عنا سيئاتنا وكفّر عنا سيئاتنا وتوّفنا مع الأبرار وتوّفنا مع الأبرار وتوّفنا مع الأبرار رب بنا وأتينا ما وعدتنا على غرسك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخذنا يوم القيامة ولا تخذنا يوم, يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد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 استجاب لهم ربهم أني لا أطيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنفا بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل وقاتلو وقتلوا وقاتلو وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. والله عنده حسن الثواب لا يطرونك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهه جهنم وبيس المهاد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 من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بأيات الله ثمنا قليلا لَا يَكُن لَّهُم أَجْرُم مِّنْ عِندِ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ أمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين وأنعمت عليهم وير المغضوب عليهم ولا لا أقسم بهذا البلد وأنت حلم قل قل الإنسان في كبده أحسب أَلَّيْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالَ الْبَدَأْ أَيَحْسُبُ أَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانَ وَشَفَتَيْنِ وَغَدَيْنَا قُلْ بجدين فلقد تحمل العقبة وما أدراك وما أدريك من العقبة وما أدريك من العقبة فكَرَقَبَ أو أطعام في يوم ذي مسقَبَ يَتِمَ ذا مَقْرَبَ أو مسكينا ذا متربا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمانة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشآء عليهم نار مقصودة اللهم